لمن تبعك منهم لأملا أن نجهن نما منكم أجمعين ويا آدم سكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوَسَوْتَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِي لَهُمَا مَا وُلِيَ عَنْهُمَا مِنْ سُوءَتِهِمَا